اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 فَكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خلقهن الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سهلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماءا بقدر فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون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 وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَافًا بِالْبَنِينَ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 119. ستكتب شهادتهم ويسألون 110. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون 111. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون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 قالوا ان بما امسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين واذا قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِين وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْمَا تَمَتَّعَتْهَا أُولَٰئِ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّ نَبِيَّكَ لَكَاذِبٌ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 فَسَتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأطاعوه إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَنَّى مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ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 وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْنُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ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 الاخو الى يوم عيد بعض لبعض عدون الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ودخول الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فاننا مبرمون ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون 117. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 118. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون 119. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 فاصْطَبِحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ